yardımını bulsaylar Allahu ekber Allah. Allah. Allah. Allahu ekber Eşhedü en Aşhed Allah, İlahe illa Allah. Aşhed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 حي على الفلاح الله أكبر الله La ilahe illallah